Wakanathani kariandallahi fasan arima Wayuazib al Munafikina Wal Munafirati wal Mushinikina Wal Mushinika Wal Mushinikina السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا honos manai di Aufėmėti ir kėdėti į barikįstvim vis manaios rūvisnįi galos galos ir dáždžioje vis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 Bal dhannantum allayyan qaliba rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ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 Kul lėn tėtbėjūna kathalikum, kaila Allah mėn qabli. Fasėkūlūn bėl tėhsūdūnėna, bėl la yafqahūnė قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا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 وَمَ يُطع الل غَ وَرسُ لَ يُدْخِلْه جََّاتِ تَجرمِ تَ تحتهَا الأأَنهَا وَمَةَ وََّ يُعَذبهُ عَذاابًا أَلمَا لَد رَضِي اللهَّهُ عَ المُؤْمننينَ إذ يبعونك تحت الشَّجرَةِ فَعَمَماَا في قُلُ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين. آمنين مُحَلِّقِينَ رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم مَا لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله Uan بِاللَّهِ išahida, muhammadur la sulullo, ualladinam rahu, ašhida, uralal kufani ruhama. Taurą umru karą su džedajai, bet taurą naftant dunam, simahum fi ujuhi, min athanis ujuod. Dani kem athanu hum fit وَمثَلُهُم فيِيإِ جِكَ زَرع أَخرَج شَط أَهُ فَآزَرَهُ فَسْتَو نَظ فَستَوى فَسَْووا لَغظ فَسَوى عَ سُوقِ يُعجبب الزُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا